هو ده من الشيطان وجيب في <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الناس. قل ما خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام في ستة نُمُنَ أَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جعل في السَّمَاءَ يا رب يا رب كل ما فيها حاجه ارجل من على النبي فايديك فايديك من على وناقض الله الذي جعلت السماء هو الذي جعل الليل عنها رخيفة لمن اراد ان يذكر لمن اراد ان اراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا وعباد الرحمن وعباد ما يا رب يا وعباد الرحمن الذين ينشون على الأرض طيب يبقى عبد الله العظيمات النبي هي حب النبي اللي ما النبي النبي اشحب النبي اللي النبي صلاه الله اكبر ان الله يريك الله اكبر وجنحنا ما الله الا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له الله يا عمر ده النبي اللي النبي تعال لك خلاص النبي يا النبي يا يا كمان كمان <sutell> <t politicians>. <memories> <stupidnement takate interested awes> إلا من تاب والذين لا يشهدون والذين اذا ذكروا بآيات ربهم اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخضعوا عليها صمتا وهم الذين يقولون ربنا هب لنا من الزواجات وزرياتنا قروص أعين وجعل ما ثقينه ايمان ما الله اكبر الله اولئك يجزون موسیقی يا النبي يا النبي النبي النبي كل عندنا المنور عندنا على من اولئك يجزون الغرفة بما فضوا بِمَا طَبَعُ يُجْزَوْنَ الْغُنْثَةَ بِمَا طَبَعُوا بِمَا طَبَعُوا وَيُلْقَوْنَ فِيهَا ايولا قولتي ذا تحيه والسلام الله قل ما يعبه بكم رب لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لذاما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمّر قم الليل إلا قليلا لفهو او انقص منه قليل الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيلا صل إليه وقف لِفَـوْقِ وَأَوَّلُ مِنْهُ مِنْ ذِكْرِ لَن أُذِعَ عَلَيْهِ وَرَفْلِ الْقُمْ عليك قولا فكيلا. انما شئة الليل هي اشد وطؤا واقعا كيلا. ك في النهار سرحًا طويل وذكر اسم ربك وذكر اسم ربك وسبت إلى جتبتيل رب لا وقل المسرب عن مذرب ماي ماي لا وقفت تسلح وكيل لا الله اكبر يا دكتور يا يا حلو بالطلع النبي الله على كل النبي الله على كل النبي واصبر على ما يقولون جُزْءُ مِجْهُانٍ جَمِيلَا يَا رَبِّ يَا إِنَّ مَا ذَاعِبَ نِكَابًا وَجَحِيمًا وطعاما وطعاما فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولداء نشيبا. فكيف تتقون ان 7 Kapfam to أنك تقوم أزمى ثلث فهو سلسا وصائفة علم أن سيكون منكم بعض وأخرون يضربون في الأرض يبتغون, في الأرض يبتغون من فضل ما تيسر منه. واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا. فاقرأوا ما تيسر منه. فقرأوا اللهم صل وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه, تجدوه عند الله Oh <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة فإذا برق البصر وقثف القمر وجمع الشمس. بعض الناس ما لا كل لا عظم إلى ربك يومئذ للمستقر فاذا برق البصر وخطف القمر وجمع الشمس والقمر for even اتكلمنا من اول الصوره النبي الله يرضى عليك نبي لا يرضى علينا لا ربنا يبارك لنا في بسم الله الرحمن الرحيم لا حقوق بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامة بلى قادرين على ايان يوم القيامة. فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فاذا that evil. بَأُلْئِنَّ سَامُ يَوْمَ إِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخْرَقُوا بَلِ الْإِنسَانُ وَعَنَاءَ مَثْلِهِ لا تحرك به لسانك لتعرف جوابه. ان عليك ما شاء ان شاء الله فلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أجوه اليومئذ ناظرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راقي وظن